بسم الله الرحمن الرحيم لإله في قريش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف بل يعبدوا رب هذا البين الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف